ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم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 وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع هذه الآيات من اخر سورة الواقعة يقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم وقد سبق وتكرر أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه آية ودلاله على عظمته سبحانه وتعالى وقدرته قوله سبحانه فلا اقسم بمواقع النجوم من المفسرين من يقول إن لا هذه زائده لانها لا تعطي معنى لا تعطي معنى بذاتها وأن الأصل أقسم بمواقع النجوم بدون لا ولكن الصحيح بل الصواب أنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له فائدة وأن هذه الكلمة لا أقسم تكررت في القرآن تكررت في القرآن لا اقسم يوم القيامة لا اقسم بهذا البلد فلا بد ان, أن لها ان لها معنى وفائده فالمعنى والله اعلم لي لا ليس الأمر كما تزعمون من عدم من عدم البعث وعدم الحساب وعدم وإنما هناك بعث وحساب وجزاء لا كما تزعمون فقوله لا هذا نفي لقولهم ثم قال أقسم بمواقع النجوم كلام مستأنف فبعد لا كلام مقدر تقديره لا ليس الأمر كما تقولون وتزعمون من أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ثم قال أقسم بمواقع النجوم أقسم أي احلف القسم هو الحلف واليمين بمواقع النجوم مواقع النجوم اختلف العلماء في المراد بالنجوم فقيل المراد بنجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل منجما حسب الوقائع والحوادث إلى أن تكامل نزوله عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بالنجوم نجوم القرآن أقسم الله بها لعظمتها عظمة هذا القرآن والقرآن لا شك أنه عظيم فالله سماه نجوما يعني مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل التخفيف عن الناس والتدرج بهم فلم ينزل القرآن جملة واحدة بأوامره ونواهيه فيفقل على الناس العمل به وإنما أنزله الله على التدريج ورتلناه ترتيلا يعني نزلناه متفرقا متتابعا فهذا هو المراد بالنجوم نجوم القرآن وقيل المراد النجوم المعروفة نجوم الكواكب التي في السماء لأنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فجريانها وانتظامها وأشكالها وتفرقها في السماء هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى ومعنى مواقع النجوم أي منازل النجوم منازلها ومسيرها في السماء كما قال تعالى فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس النجوم فمواقع النجوم منازلها في السماء لأنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ثم قال وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه الضمير يرجع الى قوله اقسم أقسموا قسما فهو مصدر من اقسم ان هذا القسم الذي اقسمته لقسم عظيم لو تعلمون لو تعلمون عظمته قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه فعظمتم الله عز وجل وعبدتموه حق عبادته وإنه إنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون هذه جوة بين الموصوف والصفه تعظيم صفه لقسم فهذا فيه تعظيم هذا القسم وما يدل عليه من عظمة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته ومنها هذه النجوم العظيمه ثم بين جواب القسم جواب القسم لان القسم لا بد له من جواب هو المقسم عليه فقال إنه لقرآن كريم هذا جواب القصر وهذا هو المقسم عليه إنه أي القرآن أي هذا الكتاب الذي بين أيديكم لقرآن عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لقرآن من أسماء هذا الكتاب القرآن من أسمائه الكتاب من أسمائه الفرقان له أسماء كثيرة قيل سمي قرآنا من الأساس من الأقرى وهي الاجزاء لأن القرآن نزل متفرقا نزل مجزئا إنه لقرآن كريم يعني عظيم الكريم هو الجيد النفيس من كل شيء النفيس من كل شيء وقالوا له كريم مثل الاحجار الكريمه و وكل شيء جيد قالوا له كريم وأجود الأشياء وأعظمها كلام الله سبحانه تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب أي مكتوب مكتوب في كتاب في كتاب مكنون وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ هو اللوح المحفوظ فإن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ وانزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه جبريل وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لامته فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف وهو القران العظيم هو القران في اللوح المحفوظ وهو القران في صدور الذين اوتوا العلم وهو القران المصاحف في كتاب مكنون اي محفوظ لا يطلع عليه لا يطلع عليه الخلق الا الملائكه الكرام لا يطلع عليه الخلق هذا اللوح لا يطلع عليه الا الملائكه الكرام الذين هم رسل الله بينهم وبين أنبيائه قرآن كريم في كتاب مكنون مكنون أي مستور لا يراه أحد إلا من أذن الله له وهم الملائكة الكرام لا تطلع عليه الشياطين ولا يطلع عليه أي مخلوق إلا من أجن الله له وهم الملائكة ولهذا قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة لأن الله طهرهم وزكاهم وأثنى عليهم لا يمسه الا المطهر وهذا نفي لان أن الشياطين انها لها علاقه بهذا القران او لها اطلاع على اللوح المحفوظ فهم لا يقربونه وهذا كقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون عن السمع والوحي لمعزولون مبعدون فهو مثل قوله لا يمسه إلا المطهرون وأخذ بعض العلماء من إشارة هذه الآية أنه لا يمس المصحف إلا على وضوء إلا على طهارة قال لا يمسه إلا المطهر في هذا إشارة إلى أن هذا القرآن لا يلمسه أحد إلا وهو على طهارة من الحدثين الأكبر والأصدر وهذا جاء في حديث عمر بن حزم الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لما بعثه إلى اليمن كتب معه كتابا من جملة هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول فهو ثابت فلا يجوز أن يمس المصحف مباشرة إلا وهو على طهارة من الحديث ومن إشارة الآية لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون ثم قال تنزيل من رب العالمين من أين مصدر هذا القرآن؟ من الله سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين تكلم الله به ثم حمله جبريل عليه السلام أمين الوحي نزل به الروح الأمين وجبريل عليه السلام على قلبك أيها الرسول تكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل من رب العالمين فهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله وأن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق ففي هذا رد على الجهميه والمعتزله ومن مشى على مذهبه الذين يقولون ان القران مخلوق قبحهم الله ومعنى هذا انهم يصفون الله بعدم الكلام وان الله لا يتكلم تعالى الله عن ذلك فنفى عنه صفة من أعظم صفاته سبحانه وتعالى فالقرآن منزل هذه عبارة السلف منزل غير مخلوق اخذا من هذه الآية ومن أمثالها منزل غير مخلوق تنزيل من رب العالمين فالقرآن تكلم الله به وحمله جبريل وبلغه جبريل لمحمد وبلغه محمد للامه تلقته الأمة جيلا بعد جيل هذا سند القرآن سند القرآن العظيم هذا هو سند هذا القرآن العظيم تنزيل من رب العالمين ثم قال سبحانه وتعالى أفى بهذا الحديث هذا استنكار. استفهام استنكار افى بهذا الحديث الذي هو القران القران يسمى حديثا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها القران من اسمائه ايضا الحديث حديث الرب سبحانه وتعالى كلام الرب سبحانه وتعالى ومن احسن من الله حديثا ومن اصدق من الله قيل هو كلامه وهو قيله وهو قوله وهو تنزيله وهو وحيه سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين افى بهذا الحديث انتم مدهنون متساهلون في العمل به واظهاره للناس الدعوه اليه المداهنه معناها التساهل في الشيء ويعني مجاملة الناس مجاملة الناس فالواجب أن هذا القرآن يبلغ ولا يداهن فيه ويعمل به ويعلن للناس لا أن يكتم منه شيء أو أن يؤول ويفسر بغير تفسير وإنما يبلغ للناس لفظه ومعناه وتفسيره من غير مداهنة وتساهل فيه قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون وإن كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فيجب أن يبلغ هذا القرآن للناس ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ولا يتساهل في تبليغه وبيانه من أجل خواطر الناس وإراء الناس يجب أن يبلغ كما جاء عن الله سبحانه وتعالى فإن حصل تفريق في تعلمه وتعليمه ودعوة إليه وبيانه للناس وإلزام الناس بالعمل له هذه مداهنة والمداهنة هي التنازل تنازل عن الحق يجلي إرضاء الناس او إرضاء الملوك او الرؤساء او الدول هل القران ربنا كلام ربنا ما فيه مداهنه ولا مجامله هو كلام رب العالمين اف الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تجعلون رزقكم الذي هو المطر، قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون المطر رزق، وينزل لكم من السماء رزق، فالمطر رزق من الله أن تكذبون فتقولون هذا المطر إنما هو إنما هو بسبب النجوم. والكواكب طلوع الكواكب أو غروبها كما هو في الجاهلية الاستسقى بالأنوى والاستسقى بالنجوم فينسبون المطر إلى الظواهر الكونية العبارة الحديثة الآن الظواهر الكونية والمناخات ولا ينسبونه إلى الله وأنه إنزال من الله ورزق من الله سبحانه وتعالى هذا تكذيب هذا تكذيب للحق والقرآن منزل من الله هو كلامه وكذلك المطر هو منزل من الله بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره قال تعالى وما ننزله الا بقدر معلوم فلا ينسب المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي أنزله وهو الذي دبره وساقه وصرفه وحبسه إذا شاء فالمطر ليس من الظواهر الكونية أو تأثير النجوم والطوالع والغوارب كما هو في اعتقاد اهل الجاهليه ومن يضاهيهم الان لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سيكون في هذه الامه من يستثقي بالنجوم والانواء من خصال الجاهليه اتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتقولون مطرنا بالنجم الفلاني او, أو ما اشبه ذلك ولا تقول المطرن بفضل الله ورحمته وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر للحديبية الحديبية اللي هي الشميس هي الغرب مكة على حدود الحرم على حدود الحرم من الغرب هذه الحديبية ممتده إلى التنعيم ممتدة إلى التنعيم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية على إثر سماء يعني مطر لأن المطر يسمى سماء لأنها نازل من السماء أو يسمى المطر سماء على إثر سماء كانت من الليل صابهم مطر بالليل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم وأن يقرر عقيدة التوحيد في هذا المطر وأن يبطل عقيدة الجاهليه في المطر فقال اتدرون ماذا قال ربكم البارحة أو الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناسبة نزول المطر حتى يقرر لهم عقيده التوحيد في المطر وينفي عنهم عقيده الجاهليه والمشركين فينسبون المطر الى الله ويحمدون الله عليه ولذلك يستحب اذا نزل المطر أن تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يقول مطرنا بفضل الله ورحمته اما من قال مطرنا بالنجم الفلاني او بالطالع الفلاني فهذا نسب النعمه الى غير الله سبحانه وتعالى وهذا كفر هذا كفر بالنعمه كفر بالنعمه وشرك بالله عز وجل تجعلون رزقكم اي تنسبون المطر الى غير الله انكم تكذبون هذا اقبح الكذب فهذا فيه تقرير التوحيد وبيان أن المطر إنما ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه ومشيئته وإذا شاء حبسه سبحانه وتعالى فمن آياته سبحانه نزال المطر السحاب المسخر بين السماء والأرض ما أنزل الله من السماء من ماء أحيابه الأرض بعد موتها من ايات الله سبحانه وتعالى الداله على قدرته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر بالموت وحاله المحتضر عند الموت فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم لولا بمعنى هل لا هل لا من باب التعجيز لهم هل تقدرون على منع الموت ممن تحبون هل تقدرون على أن تدفعوا الموت عمن تحبون بل لا تقدرون على منع الموت عن أنفسكم قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لما قال المنافقون في غزوة احد في الذين قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إذا كنتم تزعمون إنهم لو كانوا عندكم حميتموهم من الموت فادفعوا الموت عن أنفسكم لماذا تموتون أنتم لولا إذا بلغت بلغت أي الروح بلغت الحلقوم وهو الحلق لان الروح تساق من البدن وتجمع حتى تصل إلى الغرغره الى الحلق الى الحلق وهذا الوقت الذي لا تقبل فيه التوبه ممن تاب فلولا اذا بلغت اي الروح الحلقوم وهو الغرغرة والحلق إذا بلغت التراقية في الآية الأخرى التراقية والحلقوم كل بمعنى واحد <تصفيق> لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أنتم زاعدين جالسين عند الميت ما لكم حيلة وهو يمكن أغلى شخص عندكم ولا لكم حين إلا تنظرون إليه وما يقاسيه من سكرات الموت ومن الآلام والأوجاع ولا تقدرون على أن لو تجيبون طب الدنيا كلها والأدوية كلها ما تجدي شيئا ما تجدي شيئا وأنتم حينئذ تنظرون تنظرون إلى إيش إلى المختبر ولا تقدرون على أن تدفعوا عنه شيئا وأنتم حين حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم نحن الضمير هنا ضمير جمع والمراد به هنا الملائكة الملائكة, الملائكة, الملائكة الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا عن الملائكة وهم لا يفرطون فالملائكه تجمع تجمع الروح من العروق ومن البدن تسوقها ثم اذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت رئيسهم ملك الموت فاخذها فاخذها وقبضها وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت معه أعوان من الملائكة يجمعونها ويسوقونها إلى أن تصل إلى الغرغرة ثم يتناولها ملك الموت ويقبضها ونحن أقرب ونحن بملائكتنا وعلمنا أقرب إليه منكم من الحاضرين لكنكم لا ترون الملائكه ونحن اقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لا تبصرون الملائكه وهم موجودون وهم عند الميت اقرب إليه, اليه منكم وهذا من ايات الله سبحانه وتعالى هذا من ايات الله جل وعلا ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون لان هذا من علم الغيب الذي لا تطلعون عليه مع انه قريب منكم ولكن لا تبصرون يمكن تشوف المسافه البعيده وتشوف الهلال في الافق وتشوف لكن ما تشوف الملك بجنبك او الجن اللي بجنبك لان هذا من علم الغيب الذي ستره الله عنك ستره الله عنك هذا من ايات الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ثم تحداهم فقال فلولا ان كنتم غير مدينين لولا يعني هلا هل تعجيز لهم ان كنتم غير مدينين الغير غير مبعوثين ومحاسبين ومجزيين وليس هناك دار أخرى تنتقلون إليها كما تزعمون لأنهم ينكرون البعث ينكرون البعث هم يعترفون بالموت لكن ينكرون البعث فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مبعوثين وترجع الروح إلى صاحبها ويحيى ويقوم من قبره متكاملاً وانتم تكذبون بهذا فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها اي الروح ترجعونها تاخذونها من الملك تردونها الى صاحبكم ان ك... إن, ك... ان كنتم لستم ليس لكم رب وليس لكم اله وليس لكم بعث ولا حساب كما تزعمون يتحداهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ويعجزهم وهذا التحدي باقي ومستمر في العالم إلى أن تقوم الساعة يموتون الملوك والرؤساء والأعزة عند الناس ولا يستطيعون أنهم ينقذونهم من الموت ابدا وهم إلى جانبهم ينظرون إليهم هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين ومجزيين ومبعوثين ترجعونها اي الروح إلى عزيزكم وإلى صديقكم وإلى الغالي عندكم ترجعونها إن كنتم صادقين تحدي من الله سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين ثم أخبر سبحانه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 هذا مثل ما في مطلع السورة في مطلع السورة قسم الله الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة أصحاب المقربون السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وأما إن كان من أصحاب وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم هذا في مطلع السورة بعد البعث هذا بعد البعث والذي في آخرها تقسيم الناس عند الموت عند الموت ذكر الله القيامتين القيامة الكبرى في أول السورة القيامة الصغرى وهي الموت في آخر السورة فأما إن كان من المقربين من هم المقربون المقربون هم السابقون وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات فعلوا الواجبات والمستحبات وتجنبوا المحرمات والمكروهات هؤلاء هم المقربون هم المقربون وهم السابقون وأما أصحاب اليمين وهم الأبرار أصحاب اليمين هم الأبرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وقد يفعلون شيئا من المكروهات يفعلون لكن المحرمات لا ويسمون بالمقتصدين ايضا يسمون بالابرار والمقتصدين واصحاب اليمين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات قد يتركون المستحبات أو يفعلون شيئا من المكروهات وهذا لا ينقص جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى لكن ينقصه عن جزاء المقربين قربون يكون أكمل منهم جزاء هؤلاء هم اصحاب اليمين فاما إن كان من المقربين فروح يعني راحة راحة وقاس سكرات الموت وقاس الألم لكن يفضي إلى راحة بعد الموت روح يعني راحه وريحان ريحان أي سرور ونعمة وجنة نعيم هذا جزاء المقربين يبشر عند الموت بهذا وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين صاحب اليمين سالم أيضا سالم من العذاب سلام لك يعني سلمت من أصحاب اليمين وقيل سلام لك من أصحاب اليمين أي أن أصحاب اليمين الذين أمامه قد ماتوا يسلمون عليه إذا قدم عليهم ويؤنسونه يؤنسونه بعد فراق روحه بعد موته وأما إن كان من المكذبين المكذبين بالرسل الظالين عن الحق وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل ضيافة النزل هي الضيافه فنزل من حميم ضيافتهم الحميم والعياذ بالله الماء الحار والجو الحار والمكان الحار فنزل من حميم وتصلية جحيم تصلاهم النار والعياذ بالله تصلاهم في وجوههم وفي جنوبهم وفي أدبارهم وفي تقلبون في النار والعياذ بالله وتصليت جحيم وهذا كما في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم يبشرون عند الموت فيحبون لقاء الله ويفرحون بلقاء الله وأما الكاذب الضال فإنه يبشر بالنار وبعذاب الله فيكره لقاء الله سبحانه وتعالى فكل يبشر عند الموت إما بخير وإما وإما بشر كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه بيان الاحتضار ونزول الملائكة إلى الميت وما يقال له عند الموت مفصل في حديث البراء بن عازب الطويل وفي آية فصلت أن الملائكة تبشر المؤمنين فإذا بشروهم فرقوا بذلك روح وريحان وجنة نعيم وما من ميت إلا ويعلم عند الاحتضار يعلم مكانه من الجنة والنار فالمؤمن يفرح والكافر والعياذ بالله يحزن <تصفيق> وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم وتصلية جحيم ثم قال سبحانه وتعالى في ختام السورة إن هذا الذي أخبرناكم به من أحوال الموتى عند الاحتضاء إن هذا لحق اليقين أي الحق الذي لا شك فيه ولا بد من وقوعه وكلكم ستلاقونه لا يتخلف عنه احد حق اليقين قالوا هذا من اظهار الموصوف الى صفته والاصل اليقين الحق ثم وضيف الموصوف الى صفته وصار حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أي نزه ربك سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعن أن تكون أخباره وآياته وتنزيله غير صحيحه نزهه عن ذلك أسبح باسم ربك العظيم سبحانه وتعالى فهذه الآيات في ختام هذه السورة فيها تذكير وعظه فيها تقرير التوحيد وبيان كذب المشركين والمنجمين الذين ينسبون الأمطار إلى الظواهر الكونية أو إلى تأثير النجوم والكواكب ولا ينسبونها الى الله سبحانه وتعالى وفيها تعظيم هذا القران وانه يجب الجد في حمله وتبليغه والعمل به خذ الكتاب بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه او بفتور وتكاسل بل يؤخذ القران بقوه قوه في تعلمه وتعليمه وقوة في تنفيذ أوامره قوة في تصديق وعده ووعيده يؤخذ بقوة لا يؤخذ بكسل وفتور وتباطؤ فبهذا الحديث أنتم مدهنون وفيه حالة الإنسان عند الاحتبار وأنه لا يخرج عن هذه الأقسان إما أن يكون من المقربين وإما أن يكون من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المكذبين الظالين والعياذ بالله وكل له جزاء فصل الله جزاءهم في كل ذكر جزاءه معه مع ذكره ذكر جزاء المقربين وجزاء أصحاب اليمين وجزاء المكذبين الظالين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين حملوه بصدق وعملوا به واخلصوا لله سبحانه وتعالى وعظموا هذا القرآن حق تعظيمه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين صلى الله عليه الوالد يقول السائل في سورة الواقعة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالون فعصاة المؤمنين يدخلون في أي من هذه الثلاثة الأقسام يدخلون مع المؤمنين لكنهم أقل درجة من من أصحاب اليمين أقل درجة من أصحاب اليمين لأنهم على خطر أن يعذبوا لكبائره وهم مذكرون في قوله تعالى في سوره في سوره فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد في سوره سبا فمنهم ظالم لنفسه فاطر او فاطر فمنهم ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا هو هذا هو الذي يرتكب بعض الكبائر التي دون الشرك هذا ظالم لنفسه وهو تحت المشيئة ومهدد بالوعيد إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه لكنه لا بد له من دخول الجنة في النهاية ولا يخلد في النار أو يمن الله عليه ويعفو عنه ولا يدخل النار أصلا هذا تحت المشيئة وهو الظالم لنفسه ظالم لنفسه وهو الذي جمع بين حسنات وسيئات لكن لم يصل الى حد الكفر ومقتصد وهو الذي اقتصر على اداء الواجبات وترك المحرمات هذا مقتصد وسابق بالخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات تركوا المكروهات تركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع هؤلاء هم المقربون وهم السابقون هذه أصناف المؤمنين أهل الجنة يوم القيامة ومن عداهم فهمها النار والعياذ بالله نعم بس الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ماذا يترتب على القول بأن القرآن مخلوق حتى لو أثبت المبتدعه صفة الكلام بآيات أخرى غير القرآن ما يثبتون الكلام لله شلون يعني يثبتون ما يثبتون ينفون الكلام عن الله يجعلونه مثل الجمادات هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى وأيضا يقولون هالقرآن اللي معكم هذا ما هو بكلام الله هذا ما هو بكلام الله من أجل أن يبطلوا تعظيم القرآن والاستدلال به ويتهاون الناس فيه هذا مقصدهم وهي دسيسة يهودية لأن الجهمية أصل مذهبه منحدر من اليهود صنيعة اليهود فهذا قصدهم نعم عسى عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يبدع من يقول بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ مباشرة نعم نعم يبدع ويرد عليه الشيخ حمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة في هذا رد على السيوطي الذي قال إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ رد عليه برسالة قيمة الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن العظيم نعم جبريل أخذ القرآن عن الله سبحانه وتعالى ما أخذه من اللوح المحفوظ نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تنصح بمختصر لتفسير ابن كثير يقرأ ويستفاد منه ويقرأ على الجماعة في المسجد؟ الله ما أعرف المختصرات، أنا لكن تفسير ابن كثير مختصر هو نفسه مختصر ليس بحاجة إلى الاختصار. فأنصح بقراءة التفسير أصل التفسير. نعم. أحسن الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هي أفضل الكتب في مفردات ومعاني القرآن؟ كتب كثيرة لكن أقربها وأحسنها المفردات للراغب الأصفهاني مفردات القرآن للراغب الأصفهاني هناك كتب السمى الغريب غريب القرآن غريب السنة كتب كثيرة مؤلفة في بيان الغريب من ألفاظ القرآن والغريب من ألفاظ السنة نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ ها؟ يقول احسن الله عليكم ما حكم التلحين في قراءه القرآن وكذلك التلحين لا يجوز التلحين لانه حوله الى غنى تلحين يحول القرآن الى اغاني لكن كونه يحسن صوته بالقران ويؤدي القران اداء جيدا مؤثرا هذا طيب من غير تلحين نعم يقول احسن الله عليكم وكذلك في دعاء القنوت فقد سمعنا من ينكره من العلماء وطلاب العلم لا يشبه الدعاء بالقرآن يرتل الدعاء يؤدى بصوت لا يشبه أداء القرآن بالتجويد والمدود والغنه وما اشبه ذلك لا يشبه كلام المخلوق بكلام الخالق نعم نسال عليكم اليكم الوالد يقول الساهل هل في قوله تعالى انه لقران كريم دليل على القول بان النجوم المراد بها القران وذلك في الضمير العائد على القسم نعم لو, لو ما فيه احتمال لما ذكره المفسر فيه احتمال ان المراد بالنجوم نجوم القران نعم فيها الاحتمالان ان المراد بالنجوم الكواكب وفي احتمال ان المراد بالنجوم نجوم القران واجزاء القران التي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل على القول بأن معنى النجوم القرآن فما معنى بمواقع يعني مواقع نزوله لأنه خرق يعني نهرق وكل نجم له موقع في وقت نزوله ومكان نزوله وقت نزوله مكان نزوله لأنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وينزل في المدينة وينزل في الأسفار ينزل في كل مكان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر في المدينة ومكة في المغازي نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل في قوله تعالى ونحن أقرب إليه قال بعض المفسرين أي بعلمنا فهل هذا تأويل؟ لا هذا صحيح فالله جل وعلا مع خلقه بعلمه وبذاته بذاته ليس مختلطا بخلقه ليس هو مع الحاضرين مع الميت في المكان وإنما هو فوق عرشه وفوق السماوات لكن معهم بعلمه واحاطته سبحانه وتعالى لا بذاته فهذا قول صحيح ونحن, أقرب ونحن بعلمنا أقرب إليه منكم وأيضا بملائكتنا الذين هم ملائكة الموت نعم شكرا عليكم الله الوالد يقول السائل في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إذا كانت لا في الآية نفي لكلام الكافرين فكيف تفسر لا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة كذلك نفي لقول الكافرين في سورة القيامة وفي سورة البلد في سورة الواقعة نعم <سأل> السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما يسمى بقراءة الأبراج هل الأبراج هي النجوم وهل هناك فرق بين التنجيم وقراءة الأبراج الأبراج غير النجوم الأبراج منازل الشمس الاثنين عشر منازل الشمس الاثنين عشر لأن السنة تنعشر برج. الشمس تتردد فيها، فالابراج منازل الشمس، بخلاف النجوم وهي الكواكب، هذه لها منازل غير منازل الشمس. ينزلها القمر، كل ليله ينزل في منزلة ثمان منزلة، ينزلها القمر، هي منازل القمر، النجوم منازل النجوم هي منازل القمر ثمان وعشرين منزلة. ثمان وعشرين منزله يستسر في ليله اذا كان الشهر 29 وعشرين او ليلتين اذا كان الشهر ثلاثين يستسر يعني يختفي تحت الشمس او قريب من الشمس نعم من السما ليالي الاستسرار يقرب القمر من الشمس جدا حتى يختفي ثم يظهر هلالا بعد ذلك يبتعد عن الشمس شيئا فشيئا حتى يكبر وحتى يصير بدر ثم ينقص ينقص كل ما قارب من الشمس ينقص وكل ما بعد من الشمس يكبر نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يجوز للحائض أن تقرأ من المصحف وتحركه بالقلم ونحوه الحائض لا تقرأ القرآن عند الجمهور لأن عليها حدثا أكبر مثل الجنوب فلا تقرأ القرآن إلا في مسألة إذا خافت نسيانه عند حفظ من السور أو من القرآن وتخشى أن تنساه إذا ترك أفتى شيخ الإسلام بن تيمية بأنها إذا خافت نسيانه أنها تقرأه نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل لا فرق بينهما إنزال والتنزيل أنزلناه نزلناه إلا أن نزلناه يعني شيئا فشيئا أما أنزلناه يعني جملة واحدة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ما يقال الآن بوقت الوسم وأنه يخرج فيه العسل وأن المطر ها؟ يقول أحسن الله إليكم هل ما يقال الآن إذا جاء وقت الوسم وأنه يخرج فيه العسل نعم, نعم كل شيء جعل الله له وقتا لا ما لا مانع من ذلك ان تقول الوسم بإذن الله هو وقت الكماه هو وقت يكون العشب أجود لأن مطر الوسم أحسن من المطر المتاخر بإذن الله فلا باس بذلك البذور البذور والزراعة لها أوقات لها أوقات مناسبة لها نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلادنا يسمى المطر نوًا، فيقولون إذا نزل المطر نزل النو ونحو ذلك وهذه لغة عامة في بعض المناطق عندنا، فهل في ذلك محظور؟ لا النو عند العوام يسمونه السحاب نو، لا شافه خيال ولا شيء مقبل قالوا نو، هم يقصدون النجم يقصدون نفس نفس السحاب يسمونه نو. جاء النو راح النو يعني السحاب نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يدخل غلاف المصحف في قوله لا يمسه إلا المطهرون نعم نعم كل ما يتصل بالمصحف فحكمه حكمه أما المنفصل عن المصحف كالغلاف والكيس هذا لا أما المرتبط بالمصحف فهذا حكمه حكم المصحف نعم بس الله إليكم الوالد يقول السائل في هذا الزمان يقول علماء الجولوجيا بأنهم يعلمون وسيلة خاصة يصنعون بها سحابا في مكان خاص فيحدث من ذلك مطرا لا لا ما يصنعون سحاب ما يصنعه إلا الله لكن يقولون انهم يقدرون على انهم يتسببون في نزول المطر من السحاب إذا تكون, إذا تكون السحاب إنهم ينفرون عليها شيئا مواد كيموية وأنه ينزل المطر منه الله أعلم لو كان هذه الطريقة ناجحة ناجحت في بلادهم لماذا تصاب بما يسمونه الجفاف ويسمونه شح المياه وتموت مواشيهم؟ أرى ما ينزلون المطر إن كانوا صادقين نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل من الناس من يستدل على نزول وقت المطر بظهور بعض النجوم فهل في ذلك محظور؟ <تصفيق> يقول أحصى الله من الناس من يستدل على نزول وقت المطر بظهور بعض النجوم فهل يجوز ذلك؟ نحن عندنا شيئان الشيء الأول الأوقات والفصول أوقات نزول المطر هذه ما فيها شيء أجر الله العادة أن المطر ينزل في الشتاء ولا ينزل في, الصيف. في القيض هذه أوقات تسمى أوقات أوقات نزول المطر بإذن الله لا شاء الله وفيه أسباب أسباب نزول المطر في فرق بين الأوقات والأسباب الاسباب ما فيها اسباب لنزول المطر هذا راجع لقدرة الله سبحانه وتعالى وأما الأوقات نعم هي أوقات لنزول المطر فان شاء الله نزل وإن شاء لم ينزل احيانا تمر الأوقات يمر الوسِّل يمر المربعانية ولا ينزل مطر يمر الشتاء ولا ينزل مطر مع ان الوقت وقت نزول المطر نزول المطر من الله سبحانه وتعالى أما الوقت هو موجود ما في شك نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالقرب استدلالا بقوله سبحانه فاني قريب وهل هناك قرب خاص وقرب عام كما قيل في المعيه نعم الله قريب من عباده سبحانه وتعالى قريب منهم بعلمه وإحاطته ولا يخفون عليه وليس معنا قريب أنه خالق لهم فهو قريب منهم وهو على عرشه وفوق السماوات سبحانه وتعالى نعم صلى الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل وهو قريب من المؤمنين من قرب نصر وتأييد وقريب من الناس كلهم المؤمن والكاثر قرب إحاطة فالقرب والمعية بمعنى واحد تنقسم إلى قسمين. نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تجوز قراءة القرآن من الجوال بغير طهارة؟ القرآن الجوال ما هو مصحف ما يسمى مصحف ما يسمى مصحف لذلك يجوز حمله ما وقراءته إذا كان حدث اصغر لا بس إذا كان حدث أصغر لا بس. حتى المصحف يجوز أن تقرأ وأنت غير متوضي من غير مباشرة وإنما تمسه من وراء حايل نعم صلى الله وسلم سماعة الوالد يقول السائل إذا مر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءتي في الصلاة فهل أصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ نعم صليت عليه سرا فلا بس بذلك نعم إن الله الوالد يقول السائل ما حكم توزيع القرآن المترجم الذي يوزع في أنحاء العالم لغير المسلمين اذا كانت الترجمة صادرة عن جهة علمية عن جهة علمية موثوقة فلا بس بذلك أما إذا كان ما صدر من جهة علمية فإنما هو من افراد من أفراد أو جهة غير علمية فلا يجوز هذا نعم لأنه لا يجوز أن يفسر كلام الله إلا بالتفسير الصحيح ما يفسره بفهمه هو يعني بعض المترجمين يفسر القرآن بفهمه هو وهو ما يفهم معنى الآية يقول هن لباس لكم بنطلونات لكم لأنه يفهم اللباس أنها البنطلون هذا وجد في بعض تراجمهم يقول بنطلونات لكم وأنتم لباس لهم بنطلونات لهم ويقول وكل إنسان نزمناه طائرة يقول عصفور يصير معه عصفور يوم القيامة لأنه ما يفهم إلا العصفور هو الطير المعروف القران لا يفسر يفهم العوام والجهال أنه ما يفسر بتفسيره الصحيح ولذلك يشترط أن تكون الجهة التي ترجمت القرآن معاني القرآن تكون جهة علمية موذوق نعم بسم الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يقول, من يقول بعض العلماء إن المراد بالمطهرون في الآية الكريمة الملائكة ولو كان المراد اشتراط الطهارة من الحدث لقال المتطهرون يا أخي بينا هذا قلنا هم الملائكة لا يمسه إلا المطهرون يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون لكن فيه إشارة إشارة يسمونها دلالة الإشارة أن المصحف أيضا لا يمسه إلا المطهرون من بني آدم باب دلالة الإشارة للنص نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الرجل الذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا كما هو في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه هل يكفر من قال ذلك كفرا أكبر؟ الكفر الأصغر لا ما هو كفر أكبر لكن كفر اصغر وإذا اعتقد أن النجم إذا اعتقد أن النجم هو الذي يحدث المطر هذا كفر اكبر أما إذا اعتقد أن النجم سبب هذا كفر اصغر نعم. السلام عليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يقول من هو المقصود في هذه الآية هذا مع سليمان عليه السلام سليمان أعطاه الله جنودا جنودا عظيمة وخصه بملك خاص به عليه السلام ومن ذلك أنه أنه لما أراد إحضار عرف القيس من اليمن إلى, إلى بيت المقدس بلحظة جاء به هذا الشخص الذي عنده علم من الكتاب فهذا من معجزات الأنبياء هذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل أشاع أحد الدعاة عنكم أنكم ترون جواز التصوير بكاميرا الجوال وأنه تقط لكم صورة بناء على إذنكم له بذلك مما سبب تشويشا بين أوساط بعض الشباب فهل مدعاه صحيح أم لا؟ هذا القول كذب عن عني وكم كذبوا على غيري هذا كذب أنا ما أفتيت بجواز التصوير من الكاميرا من الجوال أنا أقول الكاميرا حرام نقلها وضيعها وشراها سواء كانت في الجوال أو من فصلة أو أي نوع من من الكاميرات التي تصور بها لا يجوز هل. لأنها دات تصوير روحي دات تصوير مثل آلة الله لا يجوز بيعها ولا شراؤها نعم أحسن الله ليكم سماحة الوالد يقول السائل في مدرستنا يقوم أحد المعلمين بتشغيل جهاز التسجيل على إحدى المحاضرات يقول أحسن الله ليكم في مدرستنا يقوم أحد المعلمين بتشغيل جهاز التسجيل على أحد المحاضرات والطلاب أثناء الفسحة منهم من يتناول الطعام ومنهم من يلعب الكرة وهم في حال لغط وصخب فهل يجوز هذا الفعل أم ينكر عليه؟ أو يشغل التسجيل وقت الدرس ولا يشغله بعد انتهاء الدرس؟ يقول أثناء الفسحة. أثناء الفسحة إذا كان هناك من يستفيد من التسجيل فلا بأس أما إذا كان ما في من يستفيد. هذا من العبث نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما يفعله أصحاب المهرجانات من أمور خارقة للعادة كأكل الجمر والزجاج وسحب الأشياء الثقيلة يحتج من يشاهدهم بأنهم عليهم سيم الصلاح كالنحاء وذكر شيء من الأذكار ما شاء الله لا هذا السحر؟ هذا سحر تقيلي قمرة لا يجوز لو لهم الحاء ولو هم يتسوقون ومعهم مساويت ولو عليهم هم قصيرة ولو كل من تظاهر بالمظاهر يكون صحيح ألا من الخداع ومن الشر نعم هذا سحر ولا يجوز لا في المهرجانات ولا في الاعياد والعياد اشد لان الاعياد عباده الاعياد مواسم عباده وذكر لله عز وجل فلا يجوز عمل المعاصي فيها هذا كفر للنعمه، كفر لنعمة العبادة والصيام والحج لا يجوز ولا يليق باعياد المسلمين أن تحول إلى لهو ولعب وإلى سحر وإلى تمثيليات ومسرحيات لا يجوز هذا هذه أيام عبادة وأيام ذكر لله وشكر لله عز وجل نعم أحسن الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل ما هو الرد على من قال بأن قوله تعالى عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن الآية يدل على أن هناك خير من أمهات المؤمنين عسى هذا, هذا إذا, إذا صرت أمهات المؤمنين على المخالفة التي حصلت منهن أما وقد تبن من ذلك ورجعنا إلى الله فلا يساوهن أحد من النساء هذا لو استمرت على المخالفة التي عوتبت من أجلها، لكن الله عصمهن من الاستمرار على ذلك. وتبنا إلى الله. أنت توبة إلى الله. صارت قلوبكم تابت إلى الله. الحمد لله. نعم. الحسنى عليكم سماحت الوالد يقول السائل استمعت إلى شريط يقول صاحبه عن الصحابي الجليل الأقرع بن حابس رضي الله عنه إنه مهبول. فما الواجب علي اتجاه هذا الشريط وصاحبه الشكوى إلى الله إذا كان الصحابي مهبول من هو العاقل يعني صحابة الرسول فيهم مهابين هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم تنقص لسادة الأمة وقادتها فهذا هو المهبول في الحقيقة هذا هو المهبول المخبول إن لم يكن زائغا وضالا هذا إذا أحسننا به إذن قلنا مهبول وإلا فهذا يدل على ضلال في عقيدته صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السلام عليكم سمحت. الوالد يقول السائل إذا قال شخص يهنئ صاحبه هذا حظ سعيد ويعني شيئا أنعم الله عليه كمال أو أولاد فهل في ذلك شرك لفظي؟ لا قوله هذا حظ سعيد ما في شك ان الحظوظ تختلف حظ سعيد وحظ تعيس. وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا أقرأ على أحد المشائخ القرآن ولكنه يشدد علي في صفات الحروف كالاستعلاء والاستيفال. فهل هذا من قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة المبالغة والزيادة لا تجوز في التجويد ينبغي الاعتدال لا يهمل التجويد ويتهاون به ولا يغالي فيه ويبالغ فيه ويتنطع فيه بل يتوسط نعم وإذا كان هذا المدرس لا يترك هذه العادة ابحث عن مدرس غيره أسحل منه وأحسن منه نعم <تنطع>، التنطع هذا لا يجوز تقعر لا يجوز نعم أحسن عليكم سمحت الوالد يقول السائل كنت نصرانيا ثم أسلمت وقبل خمس سنوات أسلم ابن أختي ولكنه ولد زنا والسؤال ما هو العلاقه ما, هو... ما هي العلاقة بيننا حسب الشريعه وهل, أعت... وهل اعتبر عمه نعم هذا السؤال يقول احس الله إليكم كنت نصرانيا ثم اسلمت وقبل خمس سنوات اسلم ابن اختي ولكنه ولد زنا والسؤال ما هي العلاقة بيننا حسب الشريعة وهل انا اعتبر عمه خاله يعني ابن اختك تكون خاله ما هو انت بعمه نعم تكون تكون النك خاله من ابن النسب يعني ولد اختك والحمد لله اذا كان اسلم لا يضر انه ولد زنا اذا اسلم لا يضر انه ولد زنا العبره بعمله نعم سلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا ترك المصلي التشهد الاول ناسيا وبعد انتهاء الصلاة بفترة طويلة ثم تيقن أنه, و... أنه لم يتشهد فهل يعيد الصلاة وهي واجبة؟ وإذا طلب منه الإعادة فهل هناك دليل على وجوب الإعادة عليه؟ السجود لترخي واجب إذا ذكره أثناء الصلاة يسجد قبل السلام وإن ذكره بعد السلام بوقت قريب يسجد أيضاً أما إذا طال الوقت فإنه يصفر سجود الساو في هذه الحالة وصلاته صحيحة إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل وكلت برمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدة وأخواتي الثلاث ها؟ يقول أحسن الله إليكم وكلت برمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدة وأخواتي الثلاث ولشدة الزحام خفت على نفسي من السقوط فقمت برمي جمرة العقبة عن نفسي وعن من وكلني مرة واحدة أي دفعة واحدة فما حكم فعل هذا وماذا يجب علي يعني حذف الجمرات جميع مرة واحدة هذا ما يجزيه إلا عن حصاه واحدة إذا رمى السبع جميع سبع حصيات جميع يجزيه عن حصاه واحدة فقط فهو ما رمى الجمرة على بهذه الصلاة يكون على كل واحد فدية يكون على كل واحد فدية لفشات في مكة يوزعها على قرار الحرام إن كان لا يقدر يصوم عشرة أيام نعم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم مجرد الفضور إلى مزايين الإبل وإن كان حراما فما العلة في تحريم ذلك احضروا مجالس الذكر ودروس العلم اتركوا عنكم هل أمور هذه؟ نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يشترط لوضع الجبيرة الطهارة وكيف المسح عليها إذا كانت في القدم وجزء من القدم ظاهر لا يشترط لمسح الجبيرة أن يلبسها على الطهارة هذا من الفروق بينها وبين الخف فلو لبسها على غير الطهارة يمسح عليها وأيضا ليس لها مده مثل الخف إنما يمسح عليها ما دام محتاجا إلى بقائها، ولو طالت المدة ليس لها وقت. اما قضيه إذا كانت في بعض العضو، فانه يغسل يغسل السليم من العضو ويمسح على الجبيره التي فوق الجرح، يغسل الصحيح ويمسح فوق الجريح، نعم. الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل يوجد لدي أرض وأنا متردد هل أبيعها أو اعمرها وآل بي الأمر في الآخر إلى أن بعتها فهل علي فيها زكاة ما دام انك متردد لم تعزم على بيعها فليس بها زكاة لكن لما بعتها فإذا بقيت قيمتها عندك إلى أن تم عليها الحول تزكيها وإن صرفتها قبل الحول فليس بها شيء نعم سماحه الوالد تقول السائلة المرأة إذا سافرت مع ابن أخيها ومعها بناتها وهي معهم المراه تقول الله إليكم المرأة إذا سافرت مع ابن أخيها ومعها بناتها فهل هي تعتبر محرم لهم أم يجب أن يكون مع البنات محرم كأبيهم أو أخيهم إذا كانت البنات صغيرات فلا بس ما يستطيع المحرم اما اذا كانت بنات بالغات فلا بد من المحرام ولا يكفي ولا يكفي ان يكون معك انت محرم وهن ما معهم شيء وش السؤال تقول السلام عليكم اذا ذهبت مع ابن اخيها مع, ]ها ابن مع ابن اخيها هي عمته يعني اي نعم ومعها بناتها اي بناتها اجنبيات من, من ابن اخيها فلا بد من من محرم الله هنا. نعم نعم.peace الوالد يقول السائل ما المراد بكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى حيث قال ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه يقول peace عليكم قال شيخ الإسلام ما أكثر ما تفعل ما أكثر ما أكثر ما أكثر ما, أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. نعم الجاهل يفعل الشيء. ويظن انه طاعه لله وهو ليس طاعه لله انه غير مشروع يفعل شيئا يظنه مشروعا وهو غير مشروع فلا يكون طاعه لله فليست العبره بشهوات النفوس ورغبات النفوس العبره بالدليل ما دل الدليل على انه طاعه يفعل وما دل الدليل على انه غير طاعه لا وما ليس عليه دليل لا يفعل على انه طاعه لله يعني الطاعه لا بد لها من دليل نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه